cum gurun, fme yetsin bimain negin? Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Nun, ve al ب نعمة ربك بمجنون وإن لك لا أجر غير منون وإنك لعلا خلق عظيم فستبصرون ويبصرون بأيكم المفتون إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تُطِعِ مُكَذِّبِينَ وَدَّ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّاصٍ مَّهِينٍ هم مذمّشّين بنميم من ناعل الخير معتد أثيب عتّل بعد ذلك زنيم أن كان زمالي وبنيه